ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ رُمَّةً ثُمَّ قُضُوءَ إِلَيَّ وَلَا تُوهِمُونَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين تكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم قلا وَأَخْلَفْنَا لِلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۖ هُمْ يُرْكَبُونَ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ لناتفما كان ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم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 بين قال موسى اتقولون للحق لم ما جاءكم ऐसे شر وهذا ولا يفلح الساحرون قَالُوا أَجِئْتَنَا لَتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونُ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمْ بِمُؤْمِنِينَ